50 languages del coche. On es la benzinera més pròxima? اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود تينكو نرو معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر ان هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الاطار Necesito un parell de أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. Ja ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. C'est un هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أحتاج لخدمة سحب سيارة أحتاج لخدمة سحب السيارة Busco un عن كراج تصليح. ابحث عن كراج تصليح. S'ha produït لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. On és al أين يوجد أقرب تليفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ قد ت تليفون موبيل. هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ نحتاج الماجودا. نحتاج الى مساعده. نحتاج الى مساعده. تروكيو ا اتصل بطبيب. اتصل بطبيب اتروكيو الا بوليسيا اتصل بالشرطة اتصل بالشرطه رخصتك من فضلك رخصك من فضلك البوستر بيرميس دي كونديو من فضلك رخصك القياده من فضلك الوثائق <تصفيق> الخاصة السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك